لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا أوتيت ا ا للعلوم ي ا ن د ا ل ه خير أ ب الاسلاميه ربهم ي ن يجتربون ك ا ولذين ا ف و و ا ح ش إ ا ما غضبوهم غ ف ر و و استجابوا ل ذ ي لربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ م ر ه م شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا أ ص ا ب ه م البغي هم ينتصرون وجزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها فمن عفى ف وأصبح أ شركه ل الهدى ل ف شركه ما ع ل ي م من سبيل إنما سبيل س ب ي ل ا دعويه ل الذين ل ى ي ظ م ن الناس و غير و ن ف ا ل أ ض ب غ ي ربحيه ا ق م ع ذات ب مضمون اجتماعي وما ي ل ك ل م ن عزم ا ل أ م و ر ومن ي ل ل ل ا ل ل ه فما ل ه من و ل ي من بعده وترى ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل من س ب ي ل و ت ر ل ه م يعرضون ع ل ي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ف ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ي ن انظروا ل ي الى ان ل ا م ي عذاب مقيم. وما مقيم ك ا ن ل ه من م أ و ل ي ا ء ي ن ص ر ومن ن ه يطلبوا ل ه من سبيل استجيبوا لربكم يوم لا م ر د ل ه من ا ل ل ه ما لكم من ملجأ وما يومئذ د ك ي ر فإن أ ع ر ض و ا ي ه غير ا ر ع ل ي ه ذ ا ا ل ب ل ا م و إ ن اجتماعي إذا أذقنا الإنسان ة فرح بها وإن ت ص ه م و س و ي ه م فإن النابلسي للعلوم ه ك الاسلاميه و ا أ ر ض يخلق م يشاء ي ه و ج ه م ذ ك ر ان ي و إ ن ا ك ا و ي ج ع ل من ي ش ا ء ع ق ي م ا إنه ع ل ي م ق د ي ر و م ا كان لمشر أ ن ي ك ل م ه الله ويجعلهم ي ر ا ه د ا ن أ و ي ر س ل رسولا أو ي ر س ل ر س و ل ا ف ن ه و ي إ ذ ن ه م ا ي ش ا ء إ ن شركه الهدى م ر ك ه دعويه ا ن غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي م ص ر ا و س و ع ه ا ل ذ ي له ن ا في ا ل س ي للعلوم ا في ا ل أ أ ر ض ل ا إ ل ا ل ل ه ا م ي ه